الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام يبدو أن الكلام حول ما يتعلق بقضاء شهر رمضان وقضاء القيامة وأذاب القيام وما عجّ الله تعالى القائمين والقائمين المتقربين إلى الله تعالى في هذا الشهر الكريم يبدو أن الكلام حول هذه المواضيع قد تكرّب كثيراً من خلال خطب الجمعة ومن خلال ما يلقى في وسائل الإعلام المختلفة لذا أحببت أن أتكلم في تسعة وعشر دقائق حول عبادة تكتروا في هذا الشهر الكريم سواء في صلاة التراويح في القنوط والدعاء أو تكتروا أحيانا ما بين الأذانة والإقامة وربما يقوم بعض الناس متسحرين في آخر الليل فيكون عندهم دقائق أو لحظات قبل الفجر فيشتغلون بهذا الدعاء أو بهذه العبادة التي هي الدعاء فلي أيها الأخوة والأخوات أربع مسائل لعلي يسوقها باختصار في هذه الدقاءة إن شاء الله المسألة الأولى أن الدعاء عبادة عظيمة كبقية العبادات كما أن الإنسان يحرف على صلاة الضحى يحرف على صلاة الليل يحرف على قراءة القرآن كذلك الدعاء هو عباده يتعبد المرء بها لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يحب عباده الملحين بالدعاء وكلما صار العبد أكثر تقربا إلى الله تعالى بهذه العبادة صار يشعر نفسه أنه عبد مملوك للحي القيوم جل جلاله وصار يشعر فعلا أنه كما قال ثمدد يديك بحبل الله متصلا فإنه الركن إن خانتك أركانه أنت كلما رفعت يديك إلى الله تعالى داعيا صار الله تعالى إليك أقرب وصرت أنت أيضا إليه أقرب ذكروا أن سليمان عليه السلام خرج مرة مع جموع من الانس والجن والوحوش لأجل الاستثقاء وكانوا قد توقف عنه المطر في أجلاء الطريق رأى سليمان عليه السلام في وسط الطريق نملة راتعة قوائمها إلى السماء وتقول اللهم لا تعذب لا تعذبنا بذنوب خلقك اللهم لا تعذبنا بذنوب خلقك رآها تدء الله تعالى فالتفت إلى قومه وقال ارجعوا فقد تقيتم بدعوة غيركم ثم رجعوا وفعلا نزل عليهم المطر كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أول ما يفكرون إذا نزلت لهم الشدائس الدعاء ألم تر إلى ذاك الصحابة الذي أقبل والنبي صلى الله عليه وسلم يخصب على المنبر أقبل الرجل ووقف عند الباب فإلى المسجد مليء بالناس لم ينظر إلى الناس ولم يلتفت إليهم لأمر أهمه وأشغله أخذ هذا الرجل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ويهز أعواد منبره ويخصب الناس بدأ يصرف الرجل قال يا رسول الله يا رسول الله الجفة النبي صلى الله عليه وسلم إليه والشفرة الناس ما باله يصرخ في المسجد ما هذا الأمر المهم جدا الذي يجعل هذا الرجل يقطع الخطبة لأجله ولا يزال يصرخ حتى أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وترك بقية الخطبة قال ما بالك قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجعل العيان طيب ماذا نفعل قال فجع الله يغيثنا إذا كانت القلوب أصلا معلقة بالدعاء كانت القلوب متصلة بهذا الدعاء ويرون أنه مستاح المغاليق. كلما أغلق عليهم شيء أول ما يفكرون بفكه في الدعاء مع بدل الأسواب الدنيوية قال أنس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال فنظرت إلى السماء فإذا السماء والله كمثل الزجاجة والله ما في السماء من سحاب ولا من قذعة السحاب هو الغيم الكثير المجتمع والقذع هو الغيم الأسود المتفرق يقول أناس يعني ما في أمل يصب علينا مطر السماء كمثل الزجاجة الشمس ونحن في الجائلة في الشمس يقول فما هو والله إلا أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يدي حتى اجتمع السحاب ولم يكن تم وحتى تار السحاب كأمثال الجبال يقول والله كأنها جبال فانتشر فوقنا حتى تار السحاب كأمثال الجبال قال فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا والمطر يتساقط من يده أو قال من لحيته فاستمر عليهم المطر اسبوع كاملا يقول حتى كان الناس يخوضون في الماء قال فلما كانت الجمعة التي بعدها أقبل الرجل وقف عند الباب قطع الخطبة كما فعل المرة الأولى يا رسول الله هلكت الأموال قطعت السبل المرة الأولى هلكت الأموال جوعا وضمعا وانقطعت السبل لأن ما في مياه في وسط الطريق يستقون منها أثناء سفرهم فتوقف عن الأسطار هذه المرة هلكت الأموال غرقا وانقطعت السبل من كثرة الوديان التي سألت قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فاجعل الله يمسكها عنا نحن ما لنا قوة ولا لنا تحكم إلا بما يشاء الله وما تشاءون إلا أن الله قال أنس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآتام والضراب وبطون الأودية قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى السحاب والله ما يشير إلى ناحية إلا تقدشعت قل يشير إلى السحاب فما يشير إلى ناحية إلا تقشعت قال حتى صارت المدينة مثل الجوبة صارت المدينة مثل الجزيرة التي حولها مياه إذا أيها الإخوة والأخوات هذا الدعاء أصلا عباده يتعبد المرء بها لله سبحانه وتعالى سواء كنت تحتاج إلى الدعاء أو لا تحتاج إلى الدعاء اشتغل بالدعاء يا جماعة نحن مشكلتنا أننا أحيانا لا نفكر بالدعاء إلا إذا وقعنا في كربة الواحد متى يرفع يديه ومتى يدعو في سجوده ومتى إذا دعا الإمام قال آمين من قلس إذا كان واقع في كربة إذا عنده ولد مثلا صار لحاد في وفي المستشفى وفي غيبوبة تجد أن يدعو الله وهو فعلا مقبل بقلبه عليه أو مثلا لو أن عليه دين واتصل به صاحب الدين وهو داخل المسجد قال له ما فددت من بكرة ترى الوعد من حقوق المدنية ولا الوعد الاسبوع الجاي في المحكمة والله لا أسكن في ما تفدد. فالجاه يرفع يديه ويدعو وهو مقبل فعلا أو إذا كان وهو طالع من بيت قالت زوجته ترى العشر ثلاث اللي عطيتم ما أدري من خدها وبدورها لإنتجي فتبقى يرفع يديه وهو صادق يا الله يا رب يا من لا تخفى عليه قافية اللهم يستر لها أن تجدها أو مثلا لو أصيب بمرض ثم ذهب إلى المستجفر عملون التحاليل وعدوه بعد أربع خمس أيام تخرج نتيجتها تجد أنه يدعو الله لكننا إذا كانت الأمور طيبة علينا واحد جسمه طوي والحمد لله ما عليه دين سيارك تمشي كما يشاء، أولاد طائعين زوجته معه على على الحالة التي يكون عليه، ما عنده أي مشكلة، تجد أننا في أحيان كثيرة يعني إما نغص عن الدعاء أو ندعو على سبيل ال يعني التجرف أو أو النطق المجرد، بس الواحد يقول بيندا وركامه اللهم صل لي وارحمني، أقام الصلاة وقطع الدعاء وقام يصلي دون أن يكون هناك إقبال حقيقي في قلبه. ورغبة حقيقية في, في اتجابة هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام يدعو الله تعالى بأدعية حتى لو ما كان محتاج صحيح إن كان يقول اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف يدعو على على قريش وكان يدعو الله تعالى أن يشفي أصحابه المرة يدعو الله تعالى على الأحزاب لما تجمعوا دعو الله تعالى في معركة بدر صحيح يدعو في كربان لكن حتى في غير الكرب كان يدعو ألم تسمعه صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك الجسم طيب يقول إيش في مرضي طيب أنا, أنا طيب ما في إلا العافية تقضي ديني الحمد لله ما علي دين أطلح لزوجتي الحمد لله زوجتي الصالحة أنصر أصحابي طيب ما هم منتصرين إيش الدعاء الذي يدعو به لا يدعو بكشف كربة يدعو بحسب نعمة يا رب ما تشيرها النعمة عنها بدل ما أدعو الله أقول اكشف مرضي أدعو الله يا رب احفظ علي صحتي ما دامت موجودة كان يدعو يقول اللهم إني أعود بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك واحد كذا تجيه فجأة نقمة عليه غضب من الله ولا مصيبة ولا بناء طلع ولده يجيب خبزه ما فيه للعافية وصلت سيارة وجعد على جلبه مشلول شار رباعي طول عمرة نقمة أو, أو يعني مصيبة جات عليه بصرف النظر هنادي مصيبه عقوبة او لا لكن مجرد ان هياتيها بمصيبه اللهم ان اعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءه نقمتك وتحول عافيتك العافية اللي انت معطيني في بدني في رزقي في سمعتي الحمد لله من بعافيه لا فضحتني ولا أوقعت علي مصيب تقول تقضحني أنا وبناتي والعيالي عيالي لا أعمر واحدا بناتي قبض عليها في هيئة ولا واحد من عيالي أبتلي بمخدرات ولا بلى أعوذ بك يا ربي هل عافية لنعايش فيها ما بك يا ربي تنزعها مني وتعطيها غيري خلها يا ربي عندي أعوذ بك من زوال نعمتك وبجاءة نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك سب كيف الدعاء جميل وجميع سخطك أهم شيء يبقى هذا القلب يبقى هذا القلب مستصلا بالله سبحانه وتعالى وأهم شيء أيضا أن الله تعالى كلما نظر إلى عباده الضعفاء المساكين يجدك من بينهم رافع يدينك. لا تكون مثل الشخص الذي يكون عند ملك من الملوك يتقرب إليه ويسولف عليه بخدمه فإذا أعجب به الملك وقال له وكان راك له مثلا ثلاثة آلاف ريال عند هذا الملك دائما حوله يعني يتلطف معه في العبارة وينظر إلى ما يريد ويقدم له يوم الأيام أعجب بهذا الملك وعطاه شيء بعشر مليون وعطاه قصري إسولف خمسة مليون ثم بعدين مات شافه يندم هذا الملك يقول والله نودينا ما عطناه النعم هذه كلها كان خلينا عندنا زيد انتبه أنت تتعامل مع الله تعالى مثل هذا التعامل. أريدك مهما وسع الله عليك في النعمة يراك دليلا بين يديك وكلما زاد عليك في النعمة وانطرح أشدت انطراحا بين يديك ويراك الله تعالى تبكي مع الباكين تدعو مع الداعين يراك ضعيف مع الضعفة نسكين مع المساكين إذا رأت الله تعالى بهذا الحال أصبحت قريبا من الله سبحانه وتعالى متعددا إليك هذا النقطة الأولى وهي مهمة يا إكواني أن الإنسان يعلم أن الدعاء عبادة يتعبد للناية على بها سواء كنت تحتاج إلى رفع نكما أو لا تحتاج إلى ذلك. المسألة الثانية لا ينبغي أن تستعجل بإجابة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لأحدكم ما لم يستعجل أو قال ما لم يعجل. قال يا رسول الله كيف يعجل؟ كيف يعجل؟ يعني يقول الغزر الغزر الغزر هذا العجلة يعني كيف يعجل؟ قال يقول يقول العبد دعو ودعوا ودعوا فلم أرئيه ستجد لي قالك يترك الدعاء وبعض الناس على نفسه لهذا الحال يكون عنده ولد مريض فرضا أو عليه دين فتلقاه أول ما يمرض ولده وينوم في المستشفى فرضا أو يصاب بغيبوبة سجد أن يرفع يا الله يا رب المستشفى دعا الأسبوع الأول كاملا فلم يشفى الولد دعا الأسبوع الثاني كاملا فلم يشفى الولد يبدأ معدل الدعاء ينزل عنده ليش لأنه لم يرى يستجب له فيترك الدعاء فيكون قد استعجل طيب قد يسأل بعضهم يقول طيب ليش رب العالمين يؤخر الإجابة عن العبد مدام رب العالمين قال وقال ربكم ادعوني أستجد مباشرة ما قالوا وسوف لا أستجد أبناء عقوب عليه السلام لما قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين ما استغفر لهم على طول لا شوف البشر قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم في البشر مع أنه نبي ما دعا لهم أنا ترجع صراح بالليل لما أقوم الليل فأتغي لكم سوف أستغفر هل تضمن يا نبي الله أن تعيش إلى الليل قال سوف أستغفر لكم ربي أما الله فلا لا تسألن بني آدم حادثا وسل الذي أبوابه لا تحجبوا الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسألوا يغضبوا الله كلما دعونا يداب لك ونحن كلما جاء الإنسان وطلب حاجة ازبادنا له بغضا أنت وطرق وتطرق الباب على ناس وتطلب منهم حاجة ممكن يعطي أول يوم ثاني يوم يعطونك ثانث يوم ما يدخل لك الباب أو يدرون هو موجود قني آدم حين يسألوا يغضبوا أما الله سيختلف جل جلاله لأنه الخانق سبحانه وتعالى لماذا يؤخر الله تعالى لإجابة مع قوله وقال ربكم ادعوني أستجد لكم ولله الأسمار الحسمة طيب ماذا نستفيد يا رب انك اكبرتنا ان لك اسماء خسناء ندعوه بها وش الفائدة انك تعرف من ان الله اسمها الرزاق لاجل ان تقول يا رزاق ارزقني ايش الفائدة تعلم من الله الشافي لاجل تقول يا شافي اش يا حليم احلم علي يا غفور اغفر لي يا غني اغنيني ونحن ذلك لذلك التعبد لله تعالى بهذا بعبادة خاصة يرفع الله تعالى بها العبد درجات فدعوه بها ودر الذين يحزون فيها أسماء قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم وقد شددتم بسوف يكون نزاما نوح عليه السلام دع الله بثلاث كلمات ربي إني مغلوب فانتصر بس إيه نتيجتها اهتدت السماء واهتدت الأرض وتغير نظام الكون بثلاث كلمات إني مغلوب فانتصر فتحنا ففتحنا أبواب السماء ممان منهمر وبدأ وفجرنا الأرض عيونه والتقى الماء على أمن قد قدر وحملنا وبدأ الناس يغرقون وناس يموتون وناس يركبوا مع نوحه الدنيا كلها ثلاث كلمات إني مغلوب فانتصر بس لوط عليه السلام دعا على قومه سعيب عليه السلام دعا على قومه يعني انظر إلى هذا الدعاء كيف أنه يهز الأبد به أبواب السماء يبقى السؤال يطرق نفسه لماذا يؤخر الله تعالى أحياناً إجابة الدعاء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤخر الإجابة عن العبد ل لما يسمع من حب تبرعه. يعني واحد مثلا مثلاً عليهدين، تجد الناس يا ربي يا غني يا غني سبحان يا من لا لا لا تحتاج إلى معين ولا يبدي يسمع يا غني يا كريم أنا عبدك أنا المسكين وأنا الفقير وأنت الغني يا ربي يسر لقراء ديني لا والله يسر لقراء ديني على طول وقف الدعاء والله تعالى يريدني يسمع المناجات الجميلة ليؤثر الإجابة سويه بكرة يجي يدعو بنفس الدعاء بعده يدعو بنفس الدعاء هذا العبد أحياناً يغضب يقول يا أخي الله ما استجاب لي الله ما استجاب لأنني مصلحتك لكن أنت إذا تترك هذا الدعاء سعداً بذلك يا إخواني. موسى عليه السلام لما دعا على ترعون لاحظ اللي يدعو نبي واللي يؤمن برضو نبي موسى يدعو وهارون عليه السلام كلهم انبياء يؤمن والدعاء مهب على واحد شري خمر ولا على واحد مغتصب ولا على واحد قاتل ولا على واحد مبتدع ولا على واحد مشرك عبد لكم صنم لا على واحد ما ترك سفر اعظم لو سواه أنا ربكم الأعلى حتى بليس ما قالها بليس الشرك اللي, اللي يعني فرعون أكثر من بليس الشرك اللي سواه بليس خلقتني من نار وخلقتهم من طين شرك الطاع مال الطاع صار مشركا لعنه الله فرعون لا تعدها المرحلة جاب عظم وعظم قال أنا ربكم الأعلى عبارة حتى بليس ما قالها ومع ذلك موسى عليه السلام يدعو على فرعون هالفاجر هالزنديق يقول ربنا إنك آتيت تخيل موسى وهربان من فرعون وفرعون قتل السحرة ويدور موسى وموسى متخبي ربنا إنك آتيت فرعون ومنأه دينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم بس أن تتخيل موسى وهو ينطب جهر من فرعون اللي يقتل الأبطال ويرمل النساء ويستحي النساء ويستعبد الناس وواغوا فأنا ربكم الأعلى ابني اللي فرحا لعلي أطلع إلى إله موسى كفر أعوذ بالله وهو يدعى عليه ربنا اطرف على أبوالهم وهارون يقول آمين قال واشتد على قلوبهم قال هارون آمين قال تلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم قال هارون آمين الله لما نظر الهليتين تنتفض وإلى هارون يأملوا موسى يدعو نبي مع نبي ويدعون على فاجر يعني ما ترك كفرا إلا فعل سرعون قال الله على طول قال قد أجيبت دعوتكما موسى دعا على سرعون تدري متى نزل العذاب فعلا الله الآن قال أجيبت دعوتكما انت هنا يعني يا موسى خلاص اطمئن الدعاء اللي دعيت متى استجبته انتهى الموضوع لا تنشغل استجاب الله تتوقع بتتوقع هارون استجاب قلنا ما جاء الله قال لك استجابت انتهينا تدري متى نزل استجابه في الدعاء في قلبه الكبير ولم ينزل العذاب على فرعون الا بعد 40 سنه كنت انت الله تعالى ليش نحن اللي نقول يا ربي نزلها الحين لا نزله بكرة يا ربي اعطنا فرصة اسبوع لا لا ما هو بنفسه يتحكم انت عليك انك تدعي الله والله عز وجل سبحانه وتعالى اعلم متى نزل العذاب مقدار هذا العذاب كيف يكون هذا العذاب هذا الى الله سبحانه وتعالى لذلك شوف الغلام يقصف اصحاب الاخدود لما دع الله قال اللهم اتنيهم بما شئت ما جلس يقول اللهم غرد ثلاثة منهم واربعة خلهم يتخون على روشهم وستة خلهم يا ربي يتطاع عمون لا لا ما يتحكم الله عز وجل اعلم لما لما جاءوا ليلقوا في البحر الغلام رفع إليه اتفنيهم بما شئت قال فغرقوا لما صعدوا به الجبل لأجل أن يطرحهم فوق الجبل رفع إليه اتفنيهم بما شئت الله تعالى أعلم كيف يعذبهم لذلك ذكر أهل العلم أن من من الاعتداء في الدعاء إن قال الله يدعو ربكم ضرع أصوبي إنه لا يحب المعتدين قالوا من الاعتداء في الدعاء أنك تجد تتحكم مثلما مر أحد السلف بولده يسمع ولده يدعو فإذا الولد يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة. فأنت تتوصل للرب العالمين تصل لعطفه يا اللهم أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل. ما أبغى لي عليه صار ولا عند الله قول لا أبغى عن يمين الداخل إلى الجنة. فقام أبوه قطع كان أبوه رجلا صالحا من الصحابة قطع قال يا بني والله لقد جاءوا مع رسول الله رسل. فلم أسمع يدرو هذا الجعاء. إن الله لا يحب المعتدين في الدعاء يا بني ادعو الله ليدخلك الجنة فإذا دخلتها ترك ما تشاء فيها أما تكفت حكا اللهم افعل كذا وكذا لذلك ينبغي علينا نحن أيضا أن تأدب حتى في العبارة نستعجل أن أدعو الله تعالى والله تعالى لا يضيع دعاء المتألة الثالثة ولعل يقسم بها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من داع يدعو إلا آتاه الله بها إحداثاً هذه قاعدة حديث رواه الترمذي وحديث صحيح ما من داع ان يدعو الله في دعوة إلا آتاه الله تعالى بها إحداثاً يعطيك أحد ثلاثة أشياء ما هي؟ قال إما أن يستجيب له في الدنيا اشفي في ولدي على طول بعده ساعات ولا يوم يومين كامل ولدنا طيب العافية سوهي إما أن يستجيب له في الدنيا وإما أن يدفع عنه من الشر بها كيف؟ تكون أنت رفعتي جيد اللهم اشتوا ولدي اللهم اشتوا ولدي مثلا ويكون الله تعالى قد قدر أن يزيد المرض فيموت الولد فتدعو الله يرتفع دعاؤك وينزل القدر جاءت الحديث قال فيعتركان أو فيعتلجان يبدون يتخاصمون لا هذا يطلع ولا هذا ينزل فأنت الآن دعوت ولا, ولا رأيت ولدك شوفي يا ياخي ما استفدت من الدعاء إلا استفدت لكنك ما تدري لو لم تدعو لنزل الموت عن الولد لو لم تدعو يقضي الله دينك صحيح دينك ما تضي لكن لو لم تدعو لجاهد الدين وراح واشتكاك في المحكمة واشتجن ولا كان فضحت عند أهلك وجاي يشتك عند أبيك وإخوانك ويسوين القضية أنت في الحقيقة استفدت من الدعاء لكن ينبغي ألا أن الدعاء لم ينفعك قال إن أن يستجيب له مباشرة أو أن يدفع عنه من الشر بها الثالثة واحد دعا في ولدي ومات الولد يعني ما استفاد من الدعاء أه لا استجيب الدعاء ولا فتت الولد وش من الموت قال وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسناك نحن ما في يجيره نحن نتعامل مع ملك سبحانه وتعالى ما تكبر على حاجها لقضيها ولا تكبر عليه مخيدة أن يرفعها لا تلتبت عليه اللغات ولا يتبرم بكثرة الحاجات ولا يبخل بكثرة الاعطيات ملك. ما هو سائل في اعطياتك هي هي, هي, هي تكلف على, على ملكه جل جلاله وشيئا يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الضوء مص الحديث أبي ذر يقول قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم لاحظ أولكم من عهد آدم يعني آدم نفسه وآخرةكم إلى قيام الساعة لو أن أولكم وآخرةكم وإنسكم وجنكم الجن فيه الجن الجن ترى مخلوقين قبل الإنس يعني شوف الآن لما خلق آدم كان فيه جن أتأذن لذلك لما قال الله تعالى الملائك أني جاعل في الأرض سليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ليس لأن الجن سكنوا الأرض قبلنا فتفكوا الدماء فلاحظ لو أن أولكم وآخركم وإن تكم كلهم وجنكم قاموا في صعيد واحد هذا كلام الله في الحديث القتل هذا كلام الملك سبحانه وتعالى اللي يقول دعوني هذا, هذا خبره لنا قال قاموا في صعيد واحد فسألوني هذا شايب اللهم احكر فاكمتي وهذا شباب غيائرس اللهم ارضتني جوجة وهذا طفل اللهم اعطني لعبة وهذا عليه دين اللهم اقض ديني وهذا ولده مريض اللهم كذا وهذا مضلوم اللهم انتقم منتقم منظلمني وهذا يبغى سيارة وهذا يبغى بيت وهذا يبغى مدريج فسألوني فاعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخلت البحر مخيط الإبرة يقول ما ينقص من ملك الله لو كلهم لاحب ليس الخلق إلينا لا حتى اللي متعدينا لو سمعوا معنا قال ما نقص أنك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخلت البحر لو خذل إبرة ما قال أدخلت الكأس أدخلت البئر ابرة ادخلت في بحر وطلعتها ايش نقص البحر نقص البحر خمسين ستين لتر حتى لو نقص مليون لتر بحار الدنيا أنتم يعني لكم تصور بيعظم الماء الذي فيها ومع ذلك المخية كم سينقص يمكن جزء من الجرام ومع ذلك هذا بالنسبة إلى ملك الله طول نفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لما قال يمين الله ملآه لا تغيظها نفقة سحاء الليل والنهار يعطي الليل والنهار ثم قالهم صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفقة يعني الأشياء اللي أعطاها منذ خلق السماوات والأرض قالوا نعم قالت إنه لم يغضي ما في يمين لا تفقي مما في يمين مثلا لما تجي عند واحد عنده مثلا مئة مليار مئة مليار ويعطيك مثلا منها 300 ريال وش ثلاث ريال هذه ما يلتفت إليها بالنسبة للمليارات التي عنده ولله المثل الأعلى في جلاله لذلك يا أحبابي ينبغي علينا فعلا إذا دعونا الله تعالى نعلم أنه ليس هناك حاجة تكبر على رب العالمين قبل كم قبل يوم يدعو الإيمان يقول اللهم إن مسألك أن تفك أسرى إخواننا في جوان تناموا اللهم عليك دعوتات الأمر يجان. اللهم تلاحظ بعض الناس يقول آمين على سبيل السجدة أو آمين تكملت عدد الناس يقولون آمين قال أني بالله أذوان تنام وهو على هالدرجة يعني سهلت لهم وتعال في الأمريكان يتصور اللي كم عندهم من طائرات كم عندهم من حامل الطائرات الدارجات اللي تضحي كم عندهم من دبابة كم اشتروا من ذمم وكم جاء شيخ في زواية مسجد اللهم عليك بهم على طول طيب إذا إذا تبون الله يستجيب لكم جهزوا نفسكم واسعلوا واسعلوا فتنجعنا إذا قال اللهم عليك بحساتنا امرأتنا يقول آمين لكن آمين يهب من عقلنا ما فيها اقتناع آمين عاطشة هذا مثل اللي ولدها بين المسيحة يقول ما أنه يدري ان خلى خلى خل يعني برر بسيط لكن عاطشة. ما يضغب بينما يمكن أن يشوف ولد غيره بيقب في نار ما جاء لنا في كله مع أن النار أعظم لكن ومثل اللي يقول بصنا أسرق وانا قوان تنام ولا مثلا واحد مصاب بيشلل رباعي وعنده تكثر في الظهر وصار لعشرين سنة ما يتحرك لراسه لو جاء واحد وقال له الله يشفيك يقول آمين ويقول بيشليني ألعب على بعض يشفيين يا ظهري مكتوف هذه مشكلتنا أحيانا أحيانا هناك بعض الأشياء يعني نقول آمين بناء على العاطسة فت أو بناء على أننا مسلمون تدعى قل آمين مضارك لكن ما عندنا ولا يمكن ولا أشرة في المية احتمال ما أود أقول واحد في المية حتى يعني ما نطرح الإيمان تماما لكن ولا أشرة في المية وعشر في المية أن الله بيستجيب. سبحان الله مع أنك إذا تدبرت في أحوال السادقين ترجى تجد أهاجيب تجد أهاجيب نوسى يدع على درعون فيشق الله البحر لموسى ويمشي موسى عليه السلام درعون يغرق ويطيبه مع أصابه قبل فقرة واحد من الشباب جاب سبحان الله بطيط لكنه صالح كان ذات الثانوي وفيه صلاح برب والديه يعني تلاحظ فيه دين داخله بتقوى عليهم الضارة من التميمة هذه يا الله يشوف ما أدري نظرة يعني ما أدري المقاياس لكن نظرة ضعيف جدا جدا جدا وألبس نظارات سماسري كان مع ثلاثة وربعة مشترين معتمرين فوقفوا أثناء لأن الشباب اللي معه يعني ضعيف ومن من يده وصدام في حرمه مرتين ثلاث وما أدري إيش وما قدر المسكين رفضوا عند سر نفس زم زم يشربون في المتعة. فأخذ كأس الزمزم قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أزمزم لما سردنا قال اللهم إني أسأل فأنفر الزهرية بطري يشرب الماء يقول لي واحد من اشتبات لي معاه يقول والله يا سيحن ردع الكافي حطه طلع النظارة وقلت به تلق وانطرق يمشي تكوه ربعه هو الحين هو نظارة يدينه مات وشهون هنا تضغن نظارة قال معاد أحجاز النظار ها الله أكبر اللهم ملك الأرض بدأ يبكي قال وكيف قال والله رد علي بصري قال له واحد كم دولي قال عشرة قال الساعة اللي هناك كم قال تسع نص سيدها وقد رد الله تعالى عليه بصر السلامة قد حز وقد عليها بنفسي وليست يعني ليست طالع على رب العالمين مثل ما قال زكريا لما قال ربي أنه يكون لي غلام أنا عمري خوف مئة سنة وعقيم ومرأة عائر احنا يشوف مثل لما يجيك واحد لما يجيك واحد مثلا مجلون يشرح موضوع الواحد أطم لا هذا يعني فيشرح ولا ذاك يمكن أنه يسمع تتخيل ذكرية الآن ذكرية هناك أربعة أشياء تجعله يستبعد أن يستجاب الدعاء ذكر رحمة ربك عبده ذكرية وش الأشياء الأربعة إذ نادى ربه نداء خفية خفية مثل أنه يدعو قدام الناس ارجعني عيال لم ر رأ... لا حرمة تجيب عيان ولا أنت ممكن يجيك عيان من فوق هي السنة عمرك يعني مثل ما قالوا عنيين ينتف عاقرا وين يجيك عيان ومع ذلك يوم توجد كذا نداء ربه نداء خفية هذا أول شيء يجعله يتبعه هو نفسه اللي يتابع دعائه قال ربي إني قوى العظم مني ها والناس قال ربي إني وهنا حتى ما في قوة في جسمنا وين تجيب عيان قال إني وهنا العظم مني وإيش واشتعن الرأس شيبا هذا الثاني ففي وهنا اشتعن ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالب يجبني ربي يجيني خوف ونكذير يضج صدري تتغير نفسيتي خفت الموالب من ورائي وجاب الراب أهله أعظم وأعظم وكانت امرأتي عاقرا طيب استبغى يلا حسن القاتمة لا أبغى عياني زكريا وين يجيك عيالي وين يجيك عيالي وأنت امرأتك عافر ووراتك مشير والعظم وهن منتهي ومتوزي تدعو وين وين نعطيك عيال؟ لو داروا انقر لي يلا حسن الخاتمة ممكن فهد لي من لدنك وليا فإذا بالله تعالى ينادي زكريا بنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب واحد شايف نحذد واجم في النحرات العظم قد وهل والرأس استعل شيب ولحيته بيض وشعره طالع من هنا أبيض ويدع الله وهو قائم يصلي أن الله يبشرك بحياة من تبص يصلي إيش يا جنجال يعني لأنه يعني قال الله أعرس ممكن ما أطيح عاقل وأنا شايف بشرت قالت احياء قال ربي ان يكون لظلام يا ربي كيف جن عيال بدأ يتذكر الاسباب المانعة وكانت امرأتي عاقرا بدأ يعيد ربس الكلام يا ربي اكيد في جن عيال امرأتي عاقر وكانت امرأتي عاقرا وقد بلقت من الكبر عتيه. قال <تصفيق> كذلك قال ربك انتهى الموضوع انت لا تقيس الامر بمقاييسك لا تتخذ مقاييس السماء احنا عندنا المقاييس تتخذلك عن مقاييسك يا زكريا وهن وشيب هذه هي مقاييسنا حن مقاييسنا كن فيكون منتهى الموضوع قال كذلك قال ربك هو علي هين هي صعبة كن فيكون هي صعبة هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا احنا اصلا قال من عدم يعني ما احنا قادرين نحن احنا نخلق ولد وصل بك ها وقد خلقت من قبل ولم تكن شيئا قال ربي اجعل لي آية من جدة الفرح قال يا ربي طيب، وشلون ادري من حرم تحامل يبغى ينبطر كيف ادري اجعل بانتظر لانتقول والله وقفت الدورة ما وقفت الدورة راح يحل لي لا ادري بسرعة قال رب اجعل لي آية اجعل لي علامة قال آيتك ألا تكلمنا الناس ليال ليالي ثوية وانتوي ما عندك مرض تقوم الصبح تتكلم من تتكادر أمثاله ليلة ثلاثين ثلاث كل يوم السلام اللي والله يحدي الرجال طلع علينا من ليالي الصبح من في أحد ليالي بغير يتكلم قال الرجل ما ينطق علم أن هذه العلامة لذلك قال الله تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم يعني أشار إليهم أن ثبثوا بكرة جام يشتر لهم بطابعة ثبثوا هللهم أن تبدحوا بطرة وعشيا بعدين جاء في الفردية العظيمة ليحيى جاء يحيى خذوا الاشتابة لقوة وآثوناه الحطم الطبيعي وحنانا من لدم وذكاة وكان تقيا وضررا بوالدي وشك الأيات كيف, كيف تشرحه في حاله لأن زكريا مستحة ما قال رفعي جينا أعطني عيال يا تدري لله حسن الحطم أفت جين عيال ونا شايقين منكه حرمك عاقر يا اختم لي بالخير يا ربي ونزل يده يا لا فطع يده وصار عنده يقين بي بقدرة الله تعالى على استجابة الدعاء فدع الله تعالى والسداد أسأل الله لي ولكم توقيق والسداد ونجعلنا لمن يلحون على الله تعالى بأنواع الدعاء طائمين قاعدين على جميع أحوالهم آمين يا رب العالمين هلو الله ألم فالله منهم وختاما